بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قرى الإمام في صلاة الإشاء في سورة التحريم هذه السورة العظيمة التي نسمعها ونقرأها كثيرا قرى قول الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بنلي عندك بيتا في الجنة هم هذه المرعى الصالحة في ذلك البيت الكافر همها أن يبني الله لها بيتا في الجنة هذه دعوتها رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كم بإمكان المسلم في يومه وليلته أن يسعى في بناء له أن يبني له بيتا في الجنة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر من حافظ عليها وداوم عليها بنى الله له بيتا في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتا في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطات والمراد بمفحص القطات المكان الذي يأتي فيه الطير والقطاء فيضع فيه, ماذا؟ يضع فيه ولده أو يأتي يشرب منه وهو دليل على أن المسلم لو بنى المسجد الصغير بنى الله له بيتا في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على ثنتي عشرة ركعة من الضحى من الضحى بنى الله له بيتا في الجنة فما أجمل أن يكون من دعوة المسلم دعوة هذه المرأة الصالحة رب بنلي لي عندك بيتا في الجنة مع الإجتهاد في الأمور العظيمة والعبادات التي تقرب إلى هذه الجنة وبناء بيت في الجنة نسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رحمه الله نعم وعن عائشة قال رحمه الله في باب الزكاة الزروع والثمار وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق رواه أحمد وأبو دود وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجه. وعنه أيضا قال كامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل كما يخرص النخل فتأخذ زكاته زبيبا كما تأخذ صدقة صدقة النخل تمرا رواه أبو داود والترمذي وعن سهل ابن أبي حثمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذ ودع الثلث فإن لم تدعوا فإن لم تدعوا الثلث فدع الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه وعن الزهري رحمه الله عن أبي امامه بن سهل عن أبيه رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة قال الزهري تمرين من تمر المدينة رواه أبو داود وعن أبي امامه بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون ولون حبيق فنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة الرذالة رواه النسائي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم توقفنا عند مسألة ما الذي يجب في الزكاة من الحبوب والثمار وقررنا قبل صلاة العشاء أن الزكاة في الحبوب والثمار واجبة من فقد اتفق جمهور العلماء. على أن الزكاة في الحبوب والثمار واجبة هذا أول واتفقوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب في الحنطة والشعير من الحبوب وفي التمر والزبيب من ماذا؟ من الثمار هذا كذلك محل اتفاق فمن اجتمع عنده 675 كيلو مثلا من التمر وجبت عليه الزكاة ومن اجتمع عنده مثلا 675 من الزبيب وجبت عليه الزكاة إن كان سقيا من السماء وبالامطار أو عن طريق الأنهار والبعل والعثري فإنه ماذا؟ فإنه يجب فيه عشره يعني يخرج كم؟ يخرج سبعة وستين كيلو ونصف جيد إن كان سقيا بالآلات الحديثة والنواضح والسواني كما في بعض بلاد المسلمين فإنه ماذا؟ يجب فيه نصف العشر يعني يعني ثلاثة وثلاثين كيلو وخمسمية أو سبعمية وخمسين قرام وخمسمين قرام جيد هذا فيما يجب في أي شيء في ماذا في هذه الأصناف الاربعه طيب تبقى المسألة اختلفوا في غيرها من الحبوب والثمار هل باقي الحبوب تجب فيها الزكاة الأرز الذرة الدخن هل يجب فيها أو لا يجب طيب في الثمار هل يجب في الرمان هل يجب في التفاح هل يجب في الموز طيب هذه المساله محل خلاف طويل بين العلماء جيد وهي مساله انتبه ومش شبيهه بمسألة, بمساله الربا في التعليل في الربا فضبطها جيد طيب قد اختلف العلماء في ذلك على ثلاث اقوال او اربع اقوال مشهوره القول الاول انه لا تجب الزكاه الا في هذه الاصناف الاربعه اما ما عداها فلا تجب فيه الزكاه مطلقا وهذا القول هو قول <تصفيق> رواية عن ابن عمر والزهري وابن سيرين ورواية عن أحمد واختار هذا القول الإمام الصنعاني والشوكاني ودليلهم حديث معاذ حديث معاذ رضي الله عنه عند الحاكم إنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتم يعني فما أخذ من من غيرها فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدليل وقالوا إن هذه غير هذه الأربعة ليس فيها نص وليس فيها إجمع ولا هو في معناها في ماذا في غلبة الاقتيات يعني ما يقتات به جيد وكثرة نفعها ووجودها فلم يصح قياسها عليها فإذا نبقى على الأصناف الأربعة القول الثاني أن الزكاة في غير هذه الأربعة جيد تجب في غير هذه الأربعة أن الزكاة تجب في غير هذه الأربعة وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة واختلفوا في العلة الموجبة في الزكاة على أقوار كثيرة تحتاج شيء من الانتباه جيد من أشهرها أنه تجب الزكاة في الحبوب والثمار القول الثاني أنه تجب الزكاة في الحبوب والثمار في غير هذه الأصناف الأربعة لكنهم اختلفوا في العلة والعللة التي إذا وجدت وجد فيها وجوب الزكاة إذا القول الثاني أن الزكاة تجب في غير هذه الأصناف الأربعة وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابل رحمهم الله واختلفوا في العلة الموجبة على أقوال كثيرة من أشهرها أولا أو واحد أنه تجب الزكاة في كل ما يقتات يعني كل ما كان قوت تجب فيه الزكاة كل ما يقتات ويدخر يدخره الناس قوتا وماذا ومن صفاته أنه يدخر وييبس فتجب فيه الزكاة إذن فتجب الزكاة في أي شيء ما الذي يجمع وصف الادخار والقوت واليبس فتجب في ماذا في الحنطة والشعير والذرة والأرز والدخن لكن اللوز والزوز لا تجيب ماذا لا تجيب فيها لماذا لأنها ليست قوتا للناس لا يأكلها الناس على أنها قوت وطعام دائم إنما ماذا خارج قوتهم, خارج قوتهم. فلا تجيب في الجوز واللوز والفستق والترمس ونحوها فما يدخر جيد ويقتات يكون قوتا للناس هو الذي تجيب فيه الزكاة طيب في الخضروات والفواكه على هذا القول تجيب الزكاة لا تجيب لأن الخضروات جيد لا تدخر تتلف ولم يكن من عاده الناس ادخارها وليست ماذا وليست قوتا فالناس لا يقتاتون على الخضروات وماذا والفواكه اذا فلا تجب الزكاه على هذا القول في ماذا في الخضروات وماذا والفواكه وإنما تجب فيما يقتات يكون قوتا ويدخر القول الثاني والعله الثانية طيب اذا مثل البصل والطماط والجزر والخيار هل فيها زكاه ليس فيها زكاه لانها مما لا يبس ولا يدخر ما يدخر الناس مدة طويلة وليس وليس قوتا وليس قوتا وهذا قول المالكية والشافية واستدلوا بحديث الباب استدلوا بحديث الباب وبحديث معاذ حديث الباب قال ليس في الخضروات ماذا صدقة وبحديث معاذ في ذكر الأصناف الأربعة الثاني أن الزكاة تجب في كل ما يكان ما كان مكيلا ويبقى لابد يجتمع وصف المكيل وماذا والبقاء في كل ما يكال ويبقى وييبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا كانت ماذا في أرضه سواء كان قوتا أو ليس بقوت فإذا عندهم فالعلل ما هي أنه ماذا ما كان مكيلا وله صفة البقاء واليبس جيد فتجب الزكاة عندهم على هذا القول في الحنطة والشعير والأرز والدورة والفول والعدس الزبيب ثابت بالنص ثابت بالنص والفول جيد والعدس والحمص فتجيب فيها الزكاة لماذا لأنها تكال وماذا وتيبس وتحفظ تيبس وتحفظ جيد وكذا تجيب بما ورد في التمر والزبيبي والتين مثل مما يكال ويبقى ويبس أما سائر الفواكه فإنها ماذا فإنها لا تيبس وهل تكال لا تكال كانت الفواكه تباع وماذا بالعد، لكن الان صرنا نبيعها باي شيء بالكيل والوزن لكن قديما كانت تباع بالعدد ولا يعرف الناس بيعها الا بماذا بعددها كان يبيعونها بالعدد كم عددها فيبيعها بالعدد لكنها الان اتجه الناس الى ماذا الى استعمال الكيل والوزن بعض بلاد المسلمين ما زالت تباع باي شيء بالعدد ما زالت تباع بماذا بالعداد اذا نقول بخلاف السائل الفواكه والخضروات التي تؤكل ولا تدخر ولا تكال فهذه لا زكاه فيها إلا العنب لوروده ماذا لوروده في النص طيب من أين أخذوا المكيال أحسنت من ليس فيما دون خمسة أوسق والوسق مكي واضح فأخذت من علة ماذا قول النبي أوسق طيب من أين أخذوا اليبس قياسا على الحنطة وماذا والشعير قياسا على الحنطة والشعير وهذا القول هو قول من هو مذهب من الحنابلة هو قول ماذا الحنابلة وتعليل الحنابلة مذهب الحنابلة القول الثالث أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض مما يزرعه الادمي فعلى هذا القول تجب في ماذا في البطاطس تجب في ماذا في البصل وان لم يكن ماذا مكيلا ولا مقتاتا ولا ماذا مدخرا أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض مما يزرعه الآدمين وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله استدل بعمم قول الله من ماذا ومما أخرجنا لكم من الأرض وهو قول أبي حنيفة وداود وابن حزم جيد القول الرابع أن الزكاة تجب فقط فيما يدخر هذا تعليل من؟ تعليل شيخ السلام التعيمية فإنه يقول إن الذي يدخر ويحفظ وين الناس به هو الذي ماذا تجري فيه ماذا تجري فيه ماذا الزكاه فعند الشيخ الإسلام اذا تجب الزكاه في اي شيء في واقعنا الان معاصر تجب في الأرز مثلا تجب في ماذا في الذره الا لكنه ركز على ماذا على الادخار القوت في مساله الربا جيد في التعليل في الربا اذا فعنده رحمه الله انه في كل ماذا في كل ما يدخر طيب البطاطس على, قول على القول هذا ما يدخر فلا تجب في ماذا فلا تجب في الخضروات لا تدخر جيد الذره مما يدخر ويأكله الناس فعنده تجب فيه الزكاه جيد ولعل الراجح في هذه المساله القول بماذا بانه ماذا كل ما كان ماذا يكال ويدخر وله صفه البقاء هو الذي تجب في ماذا الزكاه فعل هذا في الخضروات لا زكاة فيها والفواكه لا زكاة فيها إنما ماذا من الحبوب ما كان له صفة الادخاء والبقاء ويقتات الناس وماذا ويأكلونه فتجب فيه الزكاة ولو سألت عن الرزع القول الراجح تجب فيه ماذا الزكاة الذرة تجب فيها الزكاة الحنطة والشعير بالدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جيد البصل لا تجب فيه الزكاة ليس ما ما تقتات الناس البصل وتعيش على البصل جيد، طيب الجزر كذلك ليس قوتا جيد، لكن الناس تقتات الذرة وتعيش على الذرة، الحب، الدخن تقتات عليه وتعيش وتعيش عليه نامش، ها؟ مثلاً الآن مزال الشاي هل تجيب فيها سؤال جيد والسكر، جيد على أي قول تجيب وعلى أي قول لا تجيب؟ تجيب في أنه تدخر. جيد لكننا قلنا مع الادخار لابد من وصف أن يكون قوتا أو يبس جيد ف انه أنه لا تجب فيها الزكاة طيب أصحاب مثل هذه المزارع هل تجب عليهم الزكاة تجب ان جعلوها عروضا للتجارة لكن إن كان ياخذها ويخرج عنده لنفرض رجل يخرج عنده آلاف الكيلوات من السكر جيد أطنان قد تخرج من السكر لكنه لا يبيعها إنما يوزع الجيران وأهل البلد والقرية من الحكم الزكاه فيها لكن إن كان يبيع فننظر في ماذا في عرض التجاره جعلها عروض ماذا عروض تجاره ما بعض الناس عندهم مزارع بطيخ جيد في بلدنا مثلا هنا هل تجب فيها الزكاه لا تجب لماذا لانها خضرة لا تدخر ولا تقتات ليست قوت ولا ماذا ولا تيبس بل سرعان ما تتلف طيب فلا تجب فيها الزكاه طيب اذا كان له مبسط مثلا في ال مكان البيع في محل الخضروات أصبحت ماذا أصبحت عروضة تجارة ضبط المسألة هذه مهم نعم أن التمر والزبيب والحنطة والشعير ثبت فيها الناس ثم إنها قوت الآن يمكن ما هي عند قوت النوت لكن كانت قوت النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوت كثير منها البادية جيد. بل إن بعض الناس اقتات بها لا يسحر إلا على ماذا في رمضان إلا على التمر ولا يتعشى إلا على التمر جيد. فهي قوت فهي قوت ويدخار القطن هل نعده قوت ليس قوت ليس قوت نعم طيب ذكرنا إذن هنا نوجز المسألة نقول الصحيح والله أعلم أن الزكاة واجبة في الأصناف الاربعه باتفاق جيد ويقاس عليها ما كان ماذا مدخرا ومكيلا جيد أو على القول الآخر ما كان مدخرا يقتات طيب أما ما عدا فلا تجيب في الزكاة فلا زكاة في الخضروات إلا ما ذكرنا وأما الفواكه غالبها ماذا لا زكاة لا زكاة فيها إنما الزكاة لو كان صاحب يجعلها عرضا للتجارة طيب انتهينا عند مسألة الآن الزكاة الحبوب والثمار طيب في شيء حول مسألة سريع خل... تدخل تحفظ في الثلاجات لكنها ما هي قوت واضح فعلة الاغتيات مهمة هي أقوى من علة الدخار جيد. ثم إن الادخار قد يقدر عليه بعض الناس وآخرون لا يقدرون عليه واضح ثم النظر إلى الشيء بصفته بذاته لا بما يقول إليه واضح نعم طي التمر مثلا له صفة ماذا الادخار وتدخل السنوات صحيح يجفف أو يحفظ في الثلاجات فالآن كل شيء ممكن يتدخر صحيح بإما بالتجفيف أو التثليج التبريد وغيره هنا تين لو كان قوّة جيد ويجفف جيد ويدخر نعتبر لا بعض الشعوب تأكله جيد فلقد يقال أنه مما لأنه له صفة الادخار وماذا والاكتيال لكنه ليس قوّة نعم قوّة لكنه ليس مبتدخرا يتلف حتى لو حفظته في في التبريد يتلف البطاطس والبصل والجزر تتلف نعم العنب ورد بالنص أي أي أي يجب الزكاة فيها الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعنب جاء النص في الخمسة هذه أحدها جاء بالرواية الأخرى في أربعة والرواية الأخرى في العنب في رواية الخرس جاءت في رواية الخرس نعم لكنه جاء في جاء فيه النص، وللقصياء الآن في مسألة في هذا الباب في هذا المقال عن في حديث عائشة في الخرس ها، إيه إنه يخرج ثم يخرج ماذا بعد أن يكون زبيب طيب قالوا عن عائشة رضي الله عنها إذا ننتهي من زكاة الخضروات والحبوب والثمار ندخل الآن على باب الخرس قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى أين إلى يهود خيبر فيخرص النخل ما معنى يخرص يحرزها وشان نشرحه قال حين يطيب أي يطيب الثمر ويحلو قبل أن يأكل منه ثم يخير يهود يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص جيد لكي تحصل زكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق رواه أحمد وأبو داود والحديث رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح جيد ثم ذكر حديث عتاب بن أسيد الصحابي الجليل جيد الذي أسلم يوم الفتح رضي الله عنه له قصص مشهورة رضي الله عنه قال وأن عتاب بن ان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخلص عليهم كرومهم يعني العنب وثمارهم مطلق هذا رواه الترمذي وابن ماجه وقد ضعفه الألباني نعم ثم ذكر حديث قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرص العنب هذا هو الدليل كما تخرص النخل فيأخذ زكاته زبيبا كما تأخذ صدقة النخل تمرا رواه أبو داود والترمذي وإسناده حسن وقد أخرجه النسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وصحح ابن خزيمة وهو حديث صحيح جيد من علماء من أعله بعله أن عتاب رضي الله عنه ماذا قال أمرنا رسول الله أن تخرص العنب جيد فقالوا إن عتاب ابن سعيد لم يدركه من سعيد ابن المسيب فإن مولد سعيد بن المسيب كان ماذا في خلافة من عمر وعتاب بن أسيد قيل أنه توفي في ماذا في خلافة أبي بكر والصحيح أن عتاب بن أسيد توفي سنة عشرين أو ثلاثة وعشرين فالصحيح أن سعيد بن المسيب أدرك من أدرك عتاب بن أسيد الحديث صحيح ولا يعني يقوى تعليله بهذه هنا ثم ذكر حديث سهل ابن أبي حسمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فخذوا ودع الثلث فان لم تدع الثلث فدع الربع رواه الخمسه الا ابن ماجه ولم يضعفه ابو داود رحمه الله سكت عليه وإسناده صحيح الا انه تكلم في عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار جيد والحديث الاقرب انه حديث ماذا حسن فانه عبد الرحمن هذا يعني وثقه ابن حبان اذا خرستم ما الخرس الخرس كما عرفه الفقهاء طبعاً أخذ من التقدير والحل وماذا التقدير وماذا والتخمين قال الخرس تقدير ما على النخل تقدير ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكروم الكرومي من العين بماذا زبيبا ليعرف مقدار ثماره ثم يخلى بينه وبين مالكه ويأخذ من ذلك المقدار وقت قطع الثمار وفائدته فائدة ماذا ما فائدة الخرس لماذا أمر النبي بالخرص التوسعه على الناس والتوسعه بين المالك ورثمرته في التناول منها ما الخرس بتبسيط الخرس يأتي الخراص العارف جيد وينظر في النخلة فيقول أقدر أن على هذه النخلة ماذا وسق أو خمسة أو سق أو ستة ماذا أو سق مجمو... كانت نخلة كبيرة مثلا جيد يقدر أن عليها كذا فيجمع ما عنده في النخيله فيجد أنها بلغت مثلا نصابا جيد فيقدرها أنها تعادل ماذا؟ من التمر كذا الآن هي رطب جاءها وقت ماذا؟ الرطب فيقدر أنها تعادل من التمر كذا ويأتي في العنب ويقول يقول يعادل من الزبيب كذا جيد فإذا قدره حفظه الساعي الذي يأتي لقبض الزكاة حفظه وأخبر من؟ المالك فإذا أثمرت الثمرة جيد جاءه بعد ذلك وقال ماذا إن قدر ما خرص كم مثلا خرصنا فوجدنا أن عندك مثلا مئة وسق مئة وسق كم فيها الوسق ستونة صاعر فمعنا نضرب مئة في كم في اثنين واربعين فيصبح عنده كم مئة وسق الوسق ستين صاع يعني عنده كم ستة آلاف جيد كيلو كم تضرب في اثنين وأربعين يصبح كم عنده تقريبا أربعة عشر ألف كيلو فيقول هذه الأربعة عشر كيلو تعادل من التمر إذا يبس التمر لأن الرطب مليان ماء فإذا يبس يخف تعادل يخرصها بخبرته يقول تعادل كذا فالواجب عليك ثم يحسب عليه إن كان بالعشر أو نصف العشر جيد ما الحكمة التي أرادها الشارع من ذلك أراد التخفيف والتيسير على الناس لأن الناس قد يريدون ماذا يريدون أن يأكلن الرطب يريدون أن يأكلن ماذا العنب لا يريدون أن يخرجونه تثمرا إنما يقول أخرجه لك ماذا تمر ما يعادله من التمر لأن التمر أقل أو بعادله لك من ماذا من الزبيب وهذا رفقا من الشارع الحكيم بأهل ماذا بأهل ماذا التمر وأهل ماذا العنب، نعم حديث الباب دليل على مسائل أولها مشروعية الخرصي الثمار كالنخل والعنب وما تجيب فيه الزكاة وهو مذهب أكثر أهل العلم فهو قول عمر وسهل بن نبي حثمة وهو قول قاسم محمد وعطاو الزهري ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله وقد قال الشافعي بوجوب الخرص أنه يجب أن يخرس مستدلا بقول عتاب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرص العنب وأن يخرص التمر فقال الأمر دال على ماذا؟ على الوجوب وستدلوا بحديث الباب. وقال الشعبي وأبو حنيفة والثوري الخرص مكروه لماذا؟ ما دليله؟ وأن على رب المال أن يؤدي العشر أو نصف العشر جيد وأنه لا خرص الدليلهم أن الخرص فيه ماذا؟ تخمين. انه تخمين جيد وانه قد يكون في ماذا في شيء من الخطا في حق من في حق رب المال في حق رب الزروع والثمار جيد ولكن نقول ان الخرصه معروف كماذا كالقض... كالقيافه فهي معروفه القائف يعرف ماذا يعرف الشبه والخراس يعرف بخبرته ماذا مقدار ما تكاد جيد وما استدل به الحنفيه كله ضعيف في هذا عن الخرص بل عليه ان هذا النبي ثابتة. ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بها ومن أجوبة الحنفية قالوا إن الخرص منسوخ ان هذا ماذا الربا في عليه وسلم يقول في التمر، النبي صلى الله على وفق القياس أو على خلاف القياس جيد هذا لأجل ماذا؟ التيسير على المكلف الأصل أن الثمر تخرج يوم حصادة لكن الشارع يعرف تشوف الناس إلى أي شيء إلى الرطب يريد أن يأكلون الرطب ويعرف تشوف الناس في إذا أثمرت لها مذاقها عند أهلها وإذا خرج العنب فإن الناس يريد أن تأكله عنب عنبا جيد فالنفس تشوف إليه فرخص الشارع الحكيم في ذلك فاذن لهم في الخرس جيد فهو مخصوص بماذا بمثل هذا لان النفس تشوف عليه وهذا رفق مثل العرايه ما العرايه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايه العرايه ما هي اه ياتي العاريه من اهل البيت التي كان يحبها الناس جيد فياتي ويحسبها ماذا يقدرها يقدرها تمر فاذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع ماذا العراية ما العراية بيع التمر بماذا بالرطب لحاجة الناس إلى أي شيء إلى الرطب فلا يتعارض لأنه كأنه يقال أن هذا وآته حقه يوم حصاد عام خص منه ما أذن الشرع فيه ماذا بخرصه من التمر والعنب نعم واضح طيب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الأمر هنا ظاهر الوجوب فيجب علينا أن نخرص من العلم من قال الأمر الوجوب وهو مذهب الشافعي رحمه الله وذهب الجماهير ممن قالوا بجواز الخرس الى انه الاستحباب وليس للوجوب الاو شاء ربه ربها ان يدفعها رطبا ما الحكم له ذلك لكن قال لا انا اريدك ان تخرس ما الحكم صح ذلك لا لكن الشافعي يرى وجوبها تخفيفا على من على رب المال ورب الثمره كم يترك الخارس اذا خرص الان وقدر وقال ان فيها مثلا كذا قال له النبي في الحديث اذا خلصتم فخذوا خذوا ما وجبتم لكن دعوا الثلث او دعوا الربع لماذا اذن الشارع بان ندع الثلث او الربع رفقا برب المال لماذا لانه قد يكون في هذا الخرص نقص جيد وفيه تخفيف على من على رب المال جيد ان الخالص يترك الثلث او الربع على التخي ما ضابط الترك على حسب المصلحة ما يراه مصلحة في ذلك في حظ من في حظ رب المال المسألة الثالثة أن على الخارس أن يراعي حاجة أرباب الثمار فمتى كانت حاجته أكثر يترك له الثلث ومتى كانت حاجته أقل فيترك له ماذا الربع المسألة الرابعة سماحة الشريعة وسموها وسهولتها على المكلفين حيث أن الشريعة ماذا تحفظ حق ماذا حق المكلف فيما يتشوف إليه وما يحبه ثبت حديث في الخرص لم يذكره الإمام احسنت وهو أي في الصحيح حديث وحديث عبد الرحمن بن عوف أحسنت ما خرجه الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وعن عبد الرحمن العفق غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرسوا. وخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسك فقال لها احصي ما يخرج منها فهو دليل على أي شيء؟ على مشروعية الخرص ثم لاحظوا شيء من قال إن الخرص منسوخ بحاديث الربا نقول إن هذا كان في غزوة تبوك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، فهو دليل على أن الخرصة باقٍ، أنه باقٍ جيد، وهذا الحديث ما يستدل به على جواز خرسي من دون تحديد، لم يتكلم عن الربع أو الثلث، نعم. الحديث الأخير في أو قبله حديث الزهري، طيب في شيء على مسألة الخرّس؟ نعم، شباب. الآن إذا أخذت وخرصت ووجب عليه مثلاً عشرين وسقاً فتترك بالعشرين وسق الثلث أو الربع واضح؟ ها؟ مثل الان افترض أنه وجب عليه عشرين جيد إيه؟ فقال لك النبي إن كان غنياً وحالته كثير ماذا؟ كثيرة فدعوا له الربع وإن كانت حالته ماذا أقل يترك له ماذا؟ الثلث رفقاً به ثلث المخرس ثلث, الو... ثلث الواجب عليه بعد الخرس خرصنا فوجدنا أن الواجب عليه ألف كيلو لأنه ما شاء الله مزرعته كبيرة في العنب فقلنا الواجب عليك ماذا قدرنا العنب في زمن نضجه كم يجب عليك قال والله الواجب ماذا أشرة آلاف كم عشره وهو يسقى بالأنهار الواجب عليه ألف عشره جيد. فقدرنا أن الواجب ألف فنأتي لك في أواني الزيب نأخذه كم ألف إن شئت أخرجته عنبا أخرجه هو مخير على قول من؟ الجمهور على قول الشفعي يجب ماذا الخرس فلما جئنا للألف جيد قلنا ندع ينظر للساعي فيرى أن به يسارا وأهل القرية محتاجين ماذا يقول يقول أدع فقط الربع رأى به حاجة يقول أدع له الثلاث نعم طيب ها؟ هذا من رفق الشارع حسنت المقدار الأصلي. لأن النبي قال دعوه هل دعوه الثلث حسن؟ تاني هل دعو الثلث أو الربع على الوجوب أو على الاستحباب؟ من قال على الوجوب؟ ما يؤخذ من؟ لابد أن ندع له الثلث أو الربع. ومن قال قال هذا راجع إلى اعتبار المسرح التي راها السعي هو وجب عليه ماذا؟ قدر معين. فالشارع خفف خشية ماذا؟ أن الخرس يكون في شيء من الخطأ ورفقا بالمكلف. قال إذا خرستم فخذوا مثلا الثلث أو قال خذوراً. الذي أحسنت مسائل هنا أنه يجب على الإمام أن يختار الخراصين ويكون ماذا مسلما ثقة أمينا عارفا وهذه خبرة يعرف أهل ماذا؟ هذا الأمر يجب على, الأم... على الإمام أن يعين ماذا أهل خبرة يكون اشترط العلم في الإسلام واشترطه في ماذا الثقة وماذا والأمانة والمعرفة وطبعا لا يخرج إلا زمن ماذا إلا زمن قبض الزكاة نعم طيب ننتقل إلى حديث قال عن الزهري عن أبي إمامة بن سهل أن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة قال الزهري تفسيره تمرين من تمر المدينة تمرين ماذا من تمر المدينة ثم قال عن أبي إمامة ابن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل لا تيمموا الخبيثة منه تنفقون قال الجعور ولون الحبيق فنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة رواه النسائي وأبو داود وهو حديث صحيح وقد أخرجه الحاكم الدار قطني بأتمم هذا وفي إسناده سفيان بن حسين نعم وفي ضعف لكن الحديث يقوى أن يكون صحيحا بشواهده والاعتبارات نعم. ما معنى الذي نهى عنه النبي الجعرور الجعرور هو تمر الردي وقيل تمر صغار لا ينتفع به والحبيق ويشدد حبيق جيد كذلك ماذا تمر ماذا تمر دقل ردي وقيل تمر فيه طول تمر فيه طول ردي تمر فيه طول ردي قال نهى ان يؤخذ في الصدقه الرذاله ما الرذاله ارذل التمر ارذل ماذا التمر فالحديث او الاحاديث دليل على أنه لا يجوز لمالك النصاب أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاه فيجب في كل الحبوب والثمار وما تجب في الزكاة من الزروع والثمار يجب أن يخرج ماذا الجيد ولا يخرج الردي وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في التمرين هذ هذه الجعور وحبيق ضربها النبي مثالاً ضربها مثالاً وإلا القاعدة لا يجوز في الزكاة من الحبوب والثمار والتمر والعينة وغير لا يخرج إلا ماذا الجيد لا يخرج ونها النبي عن الرذالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرذالة نعم قال ابن بابد البر هذا باب مجمع عليه أنه لا يؤخذ هذان النوعان في الصدقة للتمري عن غيرهما نعم. وهذا كذلك من, من حرص الشارع على ماذا؟ على ان يقبض الفقير ماذا؟ ما كان حسنا جيد جيداً مقبولاً نعم. الباب الذي يليه أحسن لو اخرج هل تصح زكاته؟, زكاته من من قال تصح زكاته من قال ماذا لا تصح ويجب ان يخرج غيرها نعم عمر يكون يقتاته لا ان الاادم لا يقتاته انما يقتاته لا ما فيها زكاة. ليس في الشعير الزكات في في ماذا إن كان في الماشي إن كانت عرضت إن كانت ماذا عرضت تجارة واللي معلوفة لا تجب فيها الزكاة لا لا ليس في الزكاة لا. لأنه لا ينتفع به إلى قال رحمه الله باب ما جاء في زكاة العسل قال رحمه الله عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال فأد العشور قال قلت يا رسول الله احمي لي جبلها قال فحمى لي جبلها رواه أحمد بن ماجه قال وعن وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر رواه ابن ماجه وفي رواية جاء هلال بن أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحن له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة فحمى له ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب الى عمر يساله عن ذلك فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه والا فانما هو ذباب غيث ياكله من يشاء رواه ابو داود والنسائي ولي داود في روايه بنحوه وقال من كل عشر قرب قربه باب ما جاء فيه الزكاة العسل ويبوب عليه بعض العلماء باب الزكاة النحل لأن المراد به زكاة ماذا عسلها وذكر حديث أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال فأدِّ العشور عند ابن ماجه قال العشر قال قلت يا رسول الله احملي جبلها وفي رواية عند ابن ماجه أنه قال احملي إياها فحماها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحما لي جبلها رواه أحمد وابن ماجه والطيالس والبيهقي وإسناده حسن وإسناده حسن ثم ذكر حديث أمر بن شعيب طبعا قال البيهقي هذا أصحه ماروية في وجوب العشري في العسل وهو منقطع وحكى الترمذي في العلل عن البخاري أن هذا الحديث مرسل ثم قال إنه لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة وحسنه الحديث الألباني وقال أبو, أبن أبو عمر بن عبد البر لا يقوم حج بهذا الحديث حج لكن الصحيح أن الحديث ماذا حسن ويدل له ما بعده عن عمرو بن شعيب أن به عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر رواه ابن ماجه والحديث صحيح صح الشيخ الألباني نعم وفي رواية أخذ من كل عشر قرب قربة وفي رواية قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان يسأله أي يحمي له واديا يعني ماذا يحفظ له وادي بني متعان يقاله سلبه سلبة له ذلك الوادي يعني جعله مختصا به لا يتعداه أحد ولا يدخل عليه فلما ولي عمر بن خطاب الخلافة كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك عن ماذا عن أخذ عشور هلال فكتب عمر أن أدي إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمله سلبه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشور نحله فحمله سلبه وإلا, ما وإلا فإنما هو ذباب غيف يعكله من يشاء الحديث رواه أبو داود والنسائي وحسنه ابن عبد البر قال ولي بداود في رواية بنحوه وقال من كل عشر قرب قربا في حديث الباب مسائل. أولا ما معنى قول يحمي جبلها المعنى أن يحفظ لي مرعاها يحفظ لي مرعاها من ان يرعاها الناس فكانه قال يا رسول الله إنه لا يرعى فيه إلا, إلا, أنا. إلا أنا أولا النحل هو يقال دباب العسل دباب ماذا العسل يقال النحل للذكر والأنثى فكلها تقال لها نحل للذكر وماذا والأنثى أولاً دل الحديث ودلت دلت الأحاديث على وجوب الزكاة في العسل وهو قول أبي حنيفة وأحمد وجماعة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول والأوزاعي وهو قول إسحاق بن راهوي واستدلوا بحديث الباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمر بن شعيب ماذا أخذ من العسل عشر، وكذلك في حديث أبي سيارة أنه قال احملي الجبل قال فأدي العشور الأحديث صليحة في وجوب ماذا العسل وذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى وابن المنذر إلى أنه لا زكاة في العسل واختار هذا القول من الحنابل ابن مفلح وقال لم يثبت فيه خبر ولا إجماع والأصل براءه الذمه الإمام البخاري رحمه الله يقول ليس ليس في زكاه العسل شيء يصح هذا رأي الإمام البخاري رحمه الله قد يقول يصح على شرطه جيد قال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء كبير أو كبير شيء ولعل الأقوى وجوب الزكاة في العسل إذ أنه مال, هو مال وقياسا على ما فرض الله فيه من الزكاة في الزروع والثمار من العلماء من خفف في هذه العس في هذه المسألة كبني أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله فقال إن أرباب العسل يؤدونه بصدقته كفرض ليس كفرض صدقة الماشية والزرع وإنما ماذا أقل في ذلك لماذا لأنه ترددت عنده الأحاديث بين الضعف وماذا والتحسين والتصحيح نعم وقال ولا يكون فرضا عليهم كفرض ماذا الصدقة الماشية والزروع وإنما يكره له أن لا يزكي كأنه خفف فيه رحمه الله كم نصاب مسألة ثانية كم نصاب العسل عندما يقول بوجوبه ها عشره نصاب العسل عند القائلين به كأبي حنيفة رحمه الله يقول العشر جيد لا هذا الواجب فيه لكن كم عشر غضب عشر غضب أبو حنيفة رحمه الله على قاعدته لا نصابة فيه فيجب في قليل العسل وكثيره الزكاة لكن أحمد اشترط فيه النصاب وقال في كل عشر اواق ماذا؟ أو عشرة أفرق فرق في كل عشرة أفرق فرق يورود أثر في ذلك والفرق كم تقدم معنا كم الفرق في باب الغسل فرق ثلاثة آصاع ثلاثة آصاع نبوية جيد قدره بعض المعاصرين بأنه قرابة سبعة وستين كيلو وستين كيلو مجموعها أي نعم فإذا قلنا أن الآن الفرق كم ثلاثة أصع جيد فيقول الفرق كم كيلو اضرب ثلاثة في ثنين فاصل أربعين يطلع حدود سبعة ونصف تقريبا سبعة ونصف اضربها في كم في عشر ستطلع ماذا سبعين إذا دققنا في الحسبة كنت ما بين السبعة وستين إلى اثنين وسبعين ما بين 67 كيلو الى 72 كيلو هو نصاب زكاه العسل وعليه كثير من, من كتب في مقادير المعاصره وبعض العلماء المعاصرين من كتب في زكاه العسل يرى يحسب بماذا لا بالاوسق يقيسه على اي شيء على الثمار على الثمار والزرع هذا قول قوي فيقول ان الواجب في العسل كم ما كان ها ستين ماذا وسق جيد فيكون عنده ستمائة وخمسة وسبعين كيلو انظروا الفرق واذا اجتمع عنده ستمائة وخمسة وسبعين كيلو اوجبنا عليه ماذا زكاة في العسل اما دون ذلك فليس فيه زكاة انظروا الاختلاف كبير اختلاف يعني واضح جيد لأنه خلاص أننا أخذنا الوزن الآن أخذنا الآن في تختلاف أي لكن الناس الآن استعانوا بالكيل، جيد جيد ممتاز لكن الآن إذا أخذت الصاع النبوي أو المد النبوي الذي نقل بالإسناد جيد إذا أخذته وملأته ثم عباته بالوزن تجد أنه قريب منه أنا وزنت وقد بعض أخوان في دلسان أو في دلس جبت لأخوان المد النبي بالإسناد جيد وملأته رز طيب فلما ذهبت ووزنته بالميزان دقيق وجدته قرابة ما يذكر العلماء المعاصرين عنه 2.40 كيلو أي مثله جيد لكن يبقى أن التمر أثقل كما ذكر بعضهم جيد لكن التمر لن س... لن تكون بالأمداد ولن تكون بالأصاعي لن ستحسبه بأي شيء بالأوسق جيد فهي مقادير تقريبية مقادير ماذا تقريبية نعم طيب لا شك أنا أقول, أقول لكم في نصاب الذهب ونصاب الفضة ونصاب الثمار وحتى العسل أولى أن يحتاط من ربها والمكلف فيها أن يحتاط نعم الباب الذي نقول النصاب بالفضة أيسا أقل أحوض لكن إذا جعلت النصاب إذا جعلت الزكاة هو المعتبر الآن في الذهب قلت إن الذهب هي العملة التي يتداولها الناس وهي التي يقيم به ففي الضبعادي يلتفت لها الناس الآن جيد ما عادي يرونها قيمة إنما يرون الآن يقيمون بالذهب والناس إنما ي... إذا أرادوا أخافوا على موارهم اشتروا مقابلها ماذا سبائك ذهب أصبحت ماذا الذي يتعامل به الناس؟ من النقد هو الذهب. ما يقابل النقد هو الذهب. فتأتي تقيس بشيء لا يتعامل به الناس. لذلك بعضنا قوي الذهب. وهو من مذهبين أو رايين للمعاصرين. طيب ما ودي نطولها بلا شك. طيب، حسن بلا حسن. إن حسنتها يلزمك القول بوجوب الزكاة العسال. أدي العشور قال أدي العشور ولما عمر جاء إليه قال إن أدى لك العشور فأحمله فأوجب الشارع يعني هو إخوان دائما ينبني على وهنا أثمرات إطانة البحث في صحة الحديث من ضعفه وكثيرا ما نقرر الأحكام بناء على ضعف الحديث صحيح وليس المسأل اختيار وتشهي ولذلك حقيقة العلماء لما بدلوا دور كبير إناية بتضعيف الأحاديث وتصحيحها لم يكن من فراغ إنما لأنهم يعرفون ان هذه الحديث ترتب عليها ماذا مسائل في الايجاب وعدمه وسيترتب عليها مسائل في ماذا في حق المكلفين في اخر شيء من أموالهم أو شيء من حقوقهم يبقى وذلك المنذر ما قال قال لا أقوى على ماذا لا على أقوى على ان أقول وجوب كوجوب الزروع والثمار وإنما أكره أن لا يزكي أكره واضح نعم لكن الحقيقة إذا صححنا الحديث ويقلن على الأقل انها حسن طبعا الشيخ الباني يرى ان حسن وواحد صحيح جيد فيقال قول ماذا مثلا بالزكاه يعني وان كان البخاري يشير الى التضعيف نعم أهلم. عمر فعل عمر رضي الله عنه الحديث دليل على ان العسل الذي يوجد في الجبل مثلا مباح لاي احد ما الدليل قول النبي وإلا فانما هو ذباب غيف طبعاً الدباب يطلق على ماذا؟ على النحل والدليل قوله أن يسلم الدباب كله في النار إلا إلا النحل إلا النحل فلو جاء الجبل وجد مثلاً ماذا؟ عسلاً جيد فمن سبق إليه يكون أحق أحق به من غيره مشروعية الحما إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك نعم طيب باب الذي يلي حكم عمر يا شيخ ما يدل على عدم الوجوب حديث له يتكلم عن مسألة احمي سلبه الوادي يحمله الوادي ولا ما يحمي الوادي في حال اخرج أي قال له احمي سلبه فقال عمر ان ادى اليك زكاتك فماذا فاحمي سلبه الوادي فهو دليل على وجوز الزكاة طيب لو ما ادى ما كان يحمي له فقط هو يتكلم عن حمل جبل ها؟ لا أحمى هو يقول احملي بحيث ما يرد أحد ولا يرتع فيها أحد فقال لك إن كان يؤدي مع العشور الواجبة أحمله نعم باب ما جاء نعم قال رحمه الله باب ما جاء في الركاز والمعدن عن أبي هريرة رضي الله أنا عنه أنا أحقيك ولا أخفيكم أتعمد أسمع سئلتكم والمناقشة لأن الوقت طويل فما نقشناكم تكلمنا معكم فأنا أحريص على المناقشة لأجد إذهاب السآمة والملأ قال رحمه الله باب ما جاء في الركاز والمعدن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس رواه الجماعة قال وعن ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم رواه أبو داود ومالك في لا. باب ما جاء في الركاز والمعدن جيد ساق المؤلف رحمه الله هذا الباب ورده لبيان وجوب الزكاة في الركاز والمعدن قالوا عن به هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء وجرحها جرحها جبار العجماء هي ماذا؟ هي البهيمة ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان يقال له ماذا عجمة جيد لأنها لا تتكلم تعجم ولا تتكلم جرحها جبار أي هدر أي هدر لا ضمان فيه والبئر جبار يعني هدر ما معنى البئر جبار ما معنى اولا حجمة يعني البهيمة إذا جرحت وأخطأت وأكلت مثلا فما حكمه فعله سمها النبي جرحها اعتداؤها قال جبار يعني هدر لا ضمان فيه طيب قال والبئر جبار كيف البئر؟ البئر ليست ماذا؟ ليست أحسنت ليست لها ماذا عمل لكن لو سقط رجل في بئر جيد فما حكمه؟ قال البئر جبار هدر لا ضمان فيه ثم قال والمعدن جبار فلو حفر معدن في ملكه جيد أو في مواتن فوقع فيه شخص فمات الحديد وعلى على هذا المعد فماذا فهدر لا ضمان فيه وفي الركاز الخمس ما الركاز الركاز المال المدفون في الجاهليه كانه كنز من كنز ماذا الجاهليه قال النبي والبئر ماذا جبار البئر هي البئر العاديه جيد التي يعلم لها مالك تكون في البادية مثلا فلو جاء أحد وقع فيها إنسان أو بهيمة هل فيها الضمان لا ضمان جبار يعني هدر طيب سؤالي جبار من الجبر فكيف قال جبار ونحن نقول جبر الهدر من باب التفاؤل والمقابلة جيد نعم طيب الحديث الثاني إذن معنى العجمة أي كونها تجرح غير مضمون وعن ربيعة ابن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلالة بن الحارث المزني معادن القبلية جعلها جعله غلتها المعادن هذه القبلية أي قيل موضع بناحية ساحل البحر الأحمر من منطقة ماذا الفرع في بلاد ماذا مزينة على طريق الآن المدينة وهي من ناحية ماذا قال الفرع اسم قرية ذات نخيل بين ماذا مكة والمدينة وبين رابغة والمدينة جيد الآن تكون على الطريق ماذا طريق السريع قال فتلك المعاد لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم قال رواه ودود ومالك في الموضة وأخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي وقال هذا خبر مرسال استدل العلماء أولا في الحديث مس في الحديث مسائل أولها ان هو دليل على وجوب الزكاة في الركاز، وأن الركاز الذي يتعلق به الوجوب ما كان من دفن الجاهلية سواء كان ذهبا أم فضة أم غير ذلك. كيف نعرف أنه هذا الركاز من دفن الجاهلية ترى عليه صورة أو علامة، مثلا صورة ملك من ملوكهم أو علامة من علاماتهم، فهذا تجب فيه الزكاة. ثانيها أن الركاز تجب فيه الزكاة ماذا تجب فيه الزكاة في الخمس في قليله وكثيره وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ثالثها ما مصرف الزك الركاز مصرف مصرف الزكاة مصرف مصرف الزكاة من أصناف الثمانية رابعها هل الركاز حولنا أو شيء لا يشترط فيه الحول لا يشترط فيه الحول كما أنه لا يشترط فيه النصاب إن لم توجد على الذكاز علامة من علامات الجاهليه، ما حكمه احسنت هو لقطة يعرفه إن كان له صاحب جيد وإلا ماذا فإنه إن بعد أن يعرفه سنة فإنه يملكه فإذا جاء ربه يوما رده إليه خامسا أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيه وأنه هدر. يعارض حديث سيأتينا إن شاء الله. جيد ان على رب أرباب المواشي حفظها. بالليل سيأتي إن شاء الله في بابه. سادساً أن من حفر بئراً في ملكه أو في ملك مباح كارض مواد فلا ضمان فيما سقط فيها. الا ضمان فيما سقط فيها. أخيراً أن من استخرج معدنا. فتلف بسببه إنسان أو نحو فلا ضمان فلا ضمان عليه فلا عليه والحديث استدل به لما قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة اليوم هو دليل لمن قال بوجوب الزكاة في المعدن من قال بوجوب في المعدن والجمهور على أنه لا زكاه لا زكاة في المعدن الجمهور على أنه لا زكاة في المعدن المعدن كل ما أخرج من الأرض جيد من المعادن جيد كل ما أخرج من الأرض من غير عند بعضهم من غيري يكون ذهبا او فضة او ركازه واضح؟ فمثلا النفط الآن معدن الحديد معدن جيد الرصاص معدن كل ما أخرج من الأرض لا, لا ندخلها ندخلها في, جو في جوانب الجواهر هل تجب فيها الزكاة قياس الزكاة أو الفضة أو لا جيد فالحديث تدل به من قال بوجوب الزكاة في ماذا؟ في المعادل المستخرجه من الأرض لكن الحديث فيه ضعف الحديث فيه ماذا فيه ضعف حديث ربيعة جيد وقد نقل بعض العلماء كالنووي وجوب الزكاة في ماذا في المعادل لكن هذا الاجماع فيه, فيه نظر فعنده قال تجب في كل خارج من الأرض وهو مذهب أحمد جيد مذهب أحمد لكن مذهب الشافعي رحمه الله ومالك أنه لا تجب في شيء من المعادن الزكاة إلا في ماذا؟ إلا في الذهب والفضاء نعم أبو حنيفة عنده تفريق وكذلك الحنابلة قال أبو حنيفة أنه تجب الزكاة في المعادن التي تذوب المعادن الذي يذوب تجوب في الزكاة كالحديد والرصاص وغيره وما لا يذوب لا تجب فيه ماذا؟ الزكاة نعم كالياقوت صلب لا تجب في فيه الزكاة نعم طيب نبدأ الباب الذي يلي لكن ماذا تلاحظون؟ ما تقدم أحسنت الذي استغربته أن الإمام لم يذكر الأحاديث والآثار في وجوب زكاة العروض لم يذكر الآن سيدخل في باب المبادرة إلى اخراجها الآن نحن قررنا أولا وجوب ماذا الزكاة في بهيمة الأنعام وهو محل إجمع وقررنا وجوب الزكاة في ماذا في الذهب والفضة وهو محل إجمع وقررنا وجوب الزكاة في الحبوب والثمار وهو محل إجمع على الخلاف في ماذا؟ في أنواعها وقررنا وجوب ماذا؟ وجوب الزكاة في العسل على الخلاف فيه وذكرنا قول من أوجب من العلماء الزكاة في ماذا؟ في, في المعادل وأخيرا ختمنا بأن وجوب الزكاة في الركاز وهو قول الجمهور وأنه يجب فيه الخمس لم يذكر الإمام نوعا من ما تجيب فيه الزكاة وهو عروض التجارة هل الامام فاته ذلك جيد او هو سهو منه مع ان فيه حديث وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما فاته وفاته مساله اخرى احسنت زكاه الحلي مع ان غيره ممن صنف في الحديث الاحكام كابن حجر في البلوغ وكابن عبد الهادي في المحرر وغيرهم ذكروا هذه الاحاديث فلا ادري هي سهو جيد او نقص في نقص في النسخ الله اعلم مثل مثل مساله الامام فاتوا ثلاث مواطن يوم بدأنا الكتاب تقريبا واحد في نواقض الوضوء لم يذكر حديث طلق بالعلي انما ذكر حديث ماذا حديث الموجبين فقط في النقد وهنا ترك حديث والثالث مر معنا واشرت اليه طب نسألكم عنه بكرة، طيب مر معنا حديث الإمام لم يستدل به قريب، ليس بعيد. في ثلاث مواطن ذكرت لكم أن الإمام فاته ذكر حديث مشاه مشهورة فيها، يعني هذا على غير خلاف طريقة لأن الإمام اعتنى بيجادل بيراد الحديث في كل باب واعتنى بحديث المذا المتعارضة، الحديث المتعارضة. طيب نحتاج نذكر هاتين المسألتين ونقف قليلا ثم نكمل. إذا نقول لم يذكر الإمام في كتابه وصن فيه. العظيم الحقيقة هذا الكتاب القيم لم يذكر الزكاة عروض التجارة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود وقال ابن حجر اسناده فيه دين وقد ضعف هذا الحديث الذهبي وابن الملقن وابن حجر وحسنه جماعة من الحفاظ ابن عبد البر رحمه الله قد يقل قائل منكم أن الإمام ما لم يده لأنه ضعيف ليس من طريقة الإمام الإمام حتى يرد ماذا الضعيف كثيرا نعم ليبين دليل المخالف وقد روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن من عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة إلا ما كان للتجارة والحديث صححه الشافعي وابن مفلح وابن حجر وابن حزم قبل ذلك فالحديث الاثر الصحيح عن عمر وهو صريح ليس في العروض زكاه الا ان تكون العروض ماذا للتجاره وقد دل على وجوب الزكاه في عروض التجاره الكتاب العزيز في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم وهو صريح والعروض من طيبات ما يكسب الانسان قال البخاري باب صدقه الكسب والتجاره معلقا على الايه وحديث معاذ ماذا قال له النبي تؤخذ من أغنيائهم ان الله افترض عليهم في أموالهم زكاة صدقة في الرواية اخرى تؤخذ من أغنيائهم فتردوا له فقراء قال من أموالهم والعروض من الأموال وقد حكى الإجمع ابن المنذر وابو عبيد القاسم السلام وابن قدام رحمه الله على وجوب على على الزكاة في عروض التجارة قال الإمام الخطابي رحمه الله وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها وهو مسبوق بالإجماع من من الذي قال بعدم وجوبها الظاهرية رحمه الله لكن ابن الخطاب يرد عليهم يقول ماذا إن ذلك مسبوق بالإجماع في ماذا في وجوبها وانتصر لهذا القول الشوكاني في شرحه للمنتقى في نيد الأوطار ومال إليه الشيخ الالباني رحمه الله واستدلوا بدليل أنه قالوا لم يثبت في إجابة زكاة العروض دليل والأصل براءة الذمه لكن نقول اقول أدل قول الله وأنفقوا من طيبات ماذا ما كسبت ولو جئنا للزكاة ما الزكاة هي إخراج ماذا حظ الفقير جيد في ماذا في المال الذي له صفة ماذا النماء والزيادة طيب هذه الاموال عروض التجاره ما المقصود منها انما والزيادة ولكن تستشوه مقاصد مقصد الشارع مما يرجح ماذا او يرجح به في المسائل المتعارضه نعم لو قلنا لأن الشيخ الالباني رحمه الله وغيره الشوكاني ردوا الاجماع وقالوا الظهري خالف في ذلك فلو قيل يعني بقول من رد الاجماع نقول ماذا نقول نرجع الى ماذا ننظر في المقاصد الشرعيه لكن الجماعة قوي حكاهم متقدمين يعني حكاها الخطام وهو متقدم وحكاها ابن المنذر وهو متقدم هؤلاء متقدمين نعم ومن خالف من المتأخرين من الظاهرية نعم طيب تبقى المسألة الثانية زكاة الحلية المعدل لاستعمال لاحظوا أن قيدنا الاستعمال هذه المسألة المسائل الخلافية التي طال فيها النزاع ولم يتكلم عنها الإمام ولم يريد أحاديثة معنا فيها أحاديث دالة على الوجوب وعدم الوجوب جيد؟ فقد جاء فيها حديث عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها ماذا مسكتان ماذا من ذهب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا زكاة هذا قالت لا قال أسرك أي يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار فألقتهما الحديث رواه الثلاثة وإسناده قوي كما يقول من حجر وصححه الحاكم رحمه الله وصححه ابن القطان وابن الملقن والصنعاني وأحمد شاكر وحسناه النووي والألباني هو ما بين عندهم وما بين الحسن والصحة وكذلك حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أو ضاحن من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز والحديث خرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وقول حاكم وسناده وحسنه ابن دقيق العيد والنووي وقد استدل بهذين الحديثين ابو حنيفه رحمه الله والثوري والاوزاعي وداود وابن حزم وجماعه من المتاخرين منهم الصنعاني والشيخ ابن زمبالس وابن عثيمين على وجوب الزكاة في الحلي المعدل الاستعمال واستدلوا بعموم قول الله والذين كنزا ذهبوا الفضة ولا ينفقونها تبشرهم بعذاب عليم وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحلي المعدل الاستعمال ليس فيه زكاة وهذا قول المالكيه والشافعية والحنابلة وهو ثابت عن سبعة من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يثبت لهم مخالف إلا ما روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوجب الزكاة في ذلك واختار هذا القول ابن خزيمة من الشافعية وما لا إليه شيخ السلام تيمية وتلميذه بن القيم واختاره الإمام محمد بن عبد الحاب والشوكاني والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن محمد المعاصرين والشيخ عبد الله البسام رحمه الله الجميع واستدلوا بما روي أنه ليس في الحلي زكاة ليس في الحلي زكاة وخرجه البيهقي وقال هذا اسناد لا بأس به ولم يرد يعني يرد في الحلي دليل صريح فإنما استدل به كما يقول الشيخ عبد الله بن حميد كل ما استدل به من أوجب الزكاة في الحلي لا يقوى على ماذا الاحتجاج فإنه ماذا مدخول في إما في بعض رجاله بعضهم حكم عليه بالضعف فقال لا يصح في إيجاب زكاة الحلي حديث والأصل براءة الذمة من الواجب حتى يثبت دليل جيد ناقل عن الأصل وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنا النساء في عهد ماذا يلبسون الحلي من أمهات المؤمنين وغيرهم ولم يستفض عنه صلى الله عليه وسلم هذا مما تعم به البلوى ولم يستفض به عنه صلى الله عليه وسلم أنه ماذا أمر بالزكاة في إلا في مثل هذين الحديثين الذين تكلم عليهم العلماء ولذا فالراجح والله أعلم هو القول بعدم وجوب زكاة الحلي ومن العلماء من قال أنه يجب زكاتها في العمر مرة وأن زكاتها عاري زكاتها إذا ماذا أعيرة لكن نقول الصحيح أنه لا زكات فيها وإين احتاط الإنسان بأن أدا زكاتها مرة فذلك باب الاحتياط نقف رايتم دقائق خمسة عشر دقائق ونكمل إن شاء الله إلى الساعة العاشرة من علماء من قاس زكاة الحلي على ماذا على الخير والعبد إن الإنسان لما المرأة تلبس زكات الحلي جيد فهي تعده لماذا للاستعمال والاقتناء ليس للتجارة واضح؟ فقال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد ولا الخيل زكاة وقلنا يؤخذ منها قاعدة ما هي التي ذكرها النووي أن كل ما أعد للاقتناء والقنية أنه لا زكاة لا زكاة فيه نعم نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم هذه أشبه باللقطه ليست من دفن الجاهلية إذا ثبت إذا ثبت أنها من الجاهلية إذا كانت من دفن الجاهليه لو قيل أنها من دفن الجاهليه وعليها علامات فنحن نقول أنه تكون دكانس لكن موجود ما, ما يدل عليها من حكم عليها بحكم اللقطة إلا يوجد لها ربها عرفها سرت ولم لها ربها فيتملكها إذا يأتي ربها خلونا نقف شوي الجاهليه